هذا أيها الإخوة هو الشريط الحالي والأربعون من تفسير سورة آل عمران ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا كدرهم بدرهمين مضاعفه يعني نزيد على الضعف الأول فمثل درهم بدرهمين وبعد السنة نجعله, نجعله بثلاث دراهم وبعد سنة نجله بأربع الدراح هذا هو فعل جاهلي. ربا الجاهلية يستدين الرجل من الشخص فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي إذا أوفى برع ذمته إذا لم يوفي يربي بمعنى أنه يزيد فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف يقول إما أن توفي للألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي فإذن أوفى بلئت ذنبته وإذا لم يوفي قال نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف هذا، هذه أضعاف مضاعفة هذه أضعاف مضاعفة ولا شك أنها ظلم عظيم لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء في الواجب, الواجب إن ظهره كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز والمطالب بالوفاء مع العجز آثم لأن الله أوجب الإنظار إذن صورة المسألة أعضاه مضاعفة أنه إذا حل الأجل قال الدائن إما أن توفي أو إما أن تربي فلعجزه يربي إذا حل الأجل والثاني قيل له كما قال قيل في الأول فيكون عاجزاً فيربي ثانية وثالثة ورابعة حتى يكون ألف إلى مئة ألف هذا أضعاب مضاعف ولا شك أن هذا ظلم عظيم لأنه لا يمكن لأحد أن نربي إلا لأحد أمره إما أنه عاجز وإما أنه كاسب أكثر مما جعل عليه من الربع بمعنى أنه يقول أنا لا أوفي لكن مئة ألف أكسب بها في, في السنة ثلاثمائة ألف ولا يهمني لي أن يزيد علي مثلا مئة ألف ربا لأنه سأكسب أما أن يكون الإنسان قادرا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل طيب قوله أضعاف مضاعفة فيها قراءة مضاعفة ضعاف مضاعف. والمعنى: المعنى واحد. المعنى واحد. وقوله أضعاف مضاعفة ليس له مفهوم. ليس له مفهوم. لأنه جاء على وفق العادة الغالبة. وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له وله أمثلة منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن قوله اللات في حجوركم قيد على وفق العادع والغالب ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجره طيب ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فإن هذا لا يدل على أن الأمه إذا امتنعت من الزنا لأن الرجل الذي طلب منها أن تزاني به لا يعجبها هل نقول في هذه الحال لنا أن نكرهها على ذلك يعني رجل عنده فتاة فتاة أجبرها على الزنا وابت، تحصنا تريد تحصنا فرجها هذه بنص الآية أنه لا يجلس إكراهها لأنها تريد التحصن الفتاة الثانية طلب منها أن تزنع بالرجل قالت والله الرجل هذا هذا خلقته قبيحة وطلبت أن يكون الرجل الذي يطلب منها أن تزنع به كميلا فهل يكرهها على قبيح؟ هي امتنعت لا تريد التحصن امتنعت لا تريد التحصن لكن تريد رجلا جميلا فهل له أن يكرهها في هذا الحال لماذا الآية يقول الله عز وجل إن أردنا تحصنا وهذه لم ترد تحصن ولهذا طلبت أن يطلب لها رجل جميل فتزنبه فماذا نقول نقول لأن هذا هو الغالب فلا مفهوم له لا مفهوم له وأضح. طيب إذن قول أضعاف المضاعفة هذا بناء على الغالب وهو الربا المعروف في الجاهلية الذي قاعدته وأساسه أن يقول الدائن إما أن توفي وإما أن تربي طيب أضعاف المضاعفة واتقوا الله نهى عن أكل الربى أضعاف ثم أمر بالتقوى وهذه من باب التوكيد يعني أن أكلكم مجانب للتقوى وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقد قيل في تعريفها حل الذنوب صغيرها وكبيرها تاك التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى نعم ولكن ما ذكرناه أعم وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره والشناب نواهيم لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل لأن الكلام من صادر من الله والترجي في حق الله مستحيل لأن الترجي طلب ما فيه مشقة والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء كل شيء عليه هي فتقول علة للتعليم يعني من أجل أن تفلح من أجل أن تفلح وما هو الفلاح الفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه فهي من أجمع الكلمات فالفلاح حصول المطلوب وزوال المكروه فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح ومن زال عنه المكروه, المكروه ولكن لم نحصل المطلوب فهو ناقص الفلاح، ومن لم يحصل مطلوبه ولا منج من المروبه فلا فلاح عنده، ومن حصل له المطلوب ولا من الم من المكوب فهو المفلح إذن تقوى الله عز وجل من أسباب الفلاح، وكل واحد من من الناس. ينشد الفلاح كل واحد يحب أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه فأين نجد هذا؟ نجده في تقوى الله عز وجل في القيام بطاعته واجتناب نهيه وهو أمر يسير على من يسره الله عليه افعل ما أمرت به واترك ما نهيت عنه وبذلك يحصل لك الفلاح طيب في هذه الآية من الفوائد أولا تعظيم شعن الربا وخطره وجهه أنه صدر الخطاب في شعنه بالندى ومن فوائدها أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان وأن كل مؤمن صادق الإيمان فلا بد أن يتجنب أكل الربا، ومن فوائدها أن أكل الربا منقص الإيمان، أن أكل الربا ينقص الإيمان، وهذا أمر دافك كثير عند أهل السنة والجماعة أن أكل الربا ينقص الإيمان لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقص الإيمان. وعند الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل الكفر وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر لأنهم يقولون إن فائلة كبيرة لا مؤمن ولا كاف لا مؤمن ولا كاف فهو خارج من الإيمان غير داخل في الكفر وعند المرسئة مؤمن كامل الإيمان عند المرجعة مؤمن كامل الإيمان لو يأكل الربا ليلة ونهارا فهو مؤمن كامل الإيمان طيب لكن نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان نعم ومن فائد هذه الآذة الكريمة تحريم أكل الربا تحريم أكل الربا لقوله لا تأكل الربا والأصل في النهي التحريم لا سيما وأنه أُكِّد بقوله واتقوا الله وهل مقاس على الأكل بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما أشبهها الجواب نعم لكن عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع أخص وجوه الانتفاع هو الأكل وغيره مثله من فائدي هذه الآية أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفاً لا حجود لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفاً أما ضعف واحد فيجوث لماذا؟ لأن هذا بناء الواقع الغالب وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحديث الذي يأثرنا إليه أولا قال من زاد أو استزاد فقد أرضى أي وقع في الربى مع أنه معك الأضعف المضاعفة وقال في أخذ الصائم بصعين من التمر قال عين الذبى لا تفعل ردة وأضحي جماعة إذن هذا القيد لا مفهوم له خلافا لمن قال إنه قيد شرطي وأن الربى لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورة وأجاز الربى إذا كان لا ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزدار به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد فإن من العلماء ولسهم المتأخرون من زعم ذلك ولكنه زعم باطل أرذب محرم بأي نوع من أنواعه وسواء كان أضاعهم مضاعفة أو ضعفا واحدا أو دون الضعف من زاد أو استزاد فقد أربا والصاع الصعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا عين الربا وليس فيه ظلم وليس فيه أضعف مضائفة ومع ذلك سماه ربا بل عين الربا سمه عين طيب من فوائد هذه الآية أنه يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك يعني لما حل الأجل وهو أشرة ألاف ديان قلت بيع علي نعم قلت أنا أبيع عليك السلة تساوي عشرة آلاف ريال باثنى عشر ألفاً. ثم توفيني بقيمتها هل يجوز أنتم فهمين الصورة زولة لا ها؟ طيب حل لزيد على عمر عشرة آلاف ريال فقال عمر ليس عندي شيء قال له زيد أنا أبيع عليك سيارة عشرة آلاف ريال وتوفيني سجارة تساوي عشرة ريال أبيعها عليك ب عشر ألفا وتوفيني وما قال العشر نبي عشر قال بيع عليك السجارة تساوي عشر باثنى عشر ألفا إلى سنة ثم بعها وأعطني قيمتها عشرة تلاف ريال لا يجوز لا تفوز ليش؟ لو قلت نبي لو قلت سنجعل العشرة العشر هذا حرام واضح لكن أنا ما قلت هذا قلت أبي عليك السجارة بذني عشر ألف إلى سنة وهي تساوي عشر لتو في بها هذا لا تفوز لأنه حيلة ومع الأسف أن بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا فيكونون سواء مع اليهود في التحيل على محارم الله ويكونوا سواء مع اليهود في أكل الربا لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله فيزداد الربا قبحا إلى قبحه لأنه بعد أن كان صريحا ربما تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر صار خداعا زينه لك الشيطان والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه يعتقد أنه لا شيء فيه ولا شك أن هذا أخفث مما لو قال سنجعل العشرة اثنين عشر إلى سنة هذا لا يشك أنه حرام لكن الحيلة الأولى أخبث لأنها تضمنت مع مع مفسدة الربا الخداع لله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخف عليه شيء إنما الأعمال والنية وإنما لكل من يؤمنها وليست السيارة وش الفائدة منها هو أخذ السيارة وعلى طول للمعرض بع هو لا يريدها ولا وعند لم تبيعها عليه إلا لأنه يفيد بقيمتها وتبقى الزيادة التي في قيمة السيارة ربا أضاف مضاعف نعم. نعم هذا غير مسأل عين نعم هذا غير مسأل عين مسأل يبيع علي السلعة في ثمن معجل ثم يشتريها بأقل منه نقد أما هذا دين ثابت في ذمته تحيل عليه قال بيع عليك هذا السيارة بعشرة من أجل تبيع وتأخذ دراهمه وتوفيني وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة 12 والسيارة بسيارتين وكذلك يجي حين مثلا واحد يبيع على الآخر سيارة في المعرس 85 من المعرض. يقول في السنة الجاي تشتري في هذا المعرض 85 من سنة سيارات سنة لا السيارة بسيارة أنا عندي سيارة جيدة من منى اجي وأنت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا فآخذ منك السيارتين بالسجاق صورة قناع آخر ها. يعني واحد يبغى سيارة نعم. حتى يبيع ويستفيد من من مبلغ نعم وقال اعطني سيارة من معرض 85 واحدة هي. وفي السنة الجاي حتى من المعرض إيه نعم نعم هذا لا بأس به لأن النبى عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر المعاص استسف على إبن الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة تدري لماذا لأنه ربما في العام القادم تكون قيمة السجارتين أقل من قيمة السجارة في العام الماضي فالربى مهم متحق مهم متحق وأروح نعم. نعم. نعم نعم نحن قلنا الأوراق النقدية سأخذ قلة زادت نعم نعم الكثير من الشباب يتساءل على الصف يعني الأوراق النقدية بالأوراق بالقطعة الحديدية سواء زادت أو قلت إيه نعم لا تخفيق عندنا هو أنه لا بأس بالزيادة لكن لا بد أن تكون يدا بيد على الدين إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف يشيروا فمثلاً البر والشعير المقصود هو الطعم فالمقصود واحد لكن لما اختلف الجنس جهز التفاضل هذا ال... الأوراق النقدية هو النقود المقصود هي واحد لكن لما اختلف الجنس يجوز التفاضل نعم هو جنس واحد هذا حديد وهذا ورق والمنفعة مختلفة أيضاً الله الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تسلحون واتقوا النار التي نعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن وجنة العرم والسماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسًا ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أعرض بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا رباء أضع نعم. لا تأكلوا الربعظات مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الآت الأولى تقدم الكلام عليها وقبل أن نبدأ بهذا الدرس نود أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من اتمام الصيام والقيام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثاله علينا وعلى المسلمين بخير وأمن وعمل صالح إن الإنسان ينبغي له إذا عمل عمل صالح أن يتذكر هذا العمل لا ليمن به على ربه ولكن ليشكر الله على توفيقه وعلى إحسانه حيث أعانه على هذا العمل الذي خذل عنه كثيرا من الناس ما قال الله تبارك وتعالى وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فيحمد الله على هذه النعمة ويجدد الشكر والعزيمة على فعل الخير ويذكر أن الزمن الفائت والزمن المستقبل كلاهما يحتاج إلى ملئه بالعمل الصالح لأن هذه الأيام خزائن يودع فيها الإنسان ما يودعه فيها من أجل أن ينتفع به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطل الله بقلب سليم وعلينا أيضا أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن جاء هذا الشهر بعد أن زالت تلك الفتن والظلمات التي أعشت الأبصار وأتعبت القلوب وأقلقت الراحة حتى صام الناس ولله الحمد شهرهم وقاموه وهم في حال طمأنينه وفرح بما أنعم الله به من زوال تلك الحروب وعلينا ايضا أيضا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمته حيث كان هذا الشهر المبارك شهر رمضان في أيام هي أحسن أن أيام سنه من حيث الطقس لأنها أول فصل الربيع فكان ولله الحمد ليس فيه حر مزعج ولا برد مؤلم بل أدوه الناس ولله الحمد براحة وطمأنين فاذكروا نفسي وإياكم بنعم الله الكثير التي لا تحصل لأن الإنسان كلما ذكر النعم إزدار محبة الله وطاعة الله وتحدثا بنعمه ولنذكر أيضا أن من بلاد المسلمين من يعيش في قلق في خوف في جوع في عري وهذه البلاد ولله الحمد تمر بها الأحداث العظيمة ومع ذلك لم تتأثر فنحن كما شاهدتم ولله الحمد في العزمات أسواقنا هي على ما هي عليه وكل شيء على ما هو عليه وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله ويرزقنا شكر نعمته أما درسنا اليوم فهو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي لنا أن نعتني به لأن أفضل, لأن أفضل موضوع هو موضوع التفسير لأنه صرح لكلام الله وإذا كنا نحرص على أن نشرح كلام الحجاوي في زاد المستقنع أو نشرح كلام فلان وفلان في كتبهم فالواجب علينا أن نعتني بكتاب الله أكثر وأكثر لأنه كلام الله عز وجل فإذا اعتنا بالإنسان حصل بذلك خيرا كثيرا في العلم وفي الدين وفي الأخلاق في كل شيء ولا تظن أن درس التفسير سهل لأنه مثلا تأتي فيها آيات متفررة لأن كل آية تجد فيها معنى غير المعنى الذي في الآيات الأخرى ثم هو خير للنسان كل حرف منه بعشر حسنات يقول عز وجل واتقوا النار التي أعدت الكافرين اتقوا الله واتقوا النار تقول الله عز وجل سبق الكلام عليها لأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي، لكن تعبد لله. تفعل الأوامر تعبد لله وتترك النواهي تعبد لله وتذلل لله. أما قول والتق النار فهي تقوى من نوع آخر، وهي أن أن تتخذ ما يقيك منها، كما تتخذ ما يقيك من الحر في الدنيا. لقوله تعالى وجعل لكم ثرابيل تقيكم. الحر وسرابيلة تقيكم باسم فليس تقوانا للنار تقوى عباده وتذلل كتقوانا لله فاللفظ واحد والمعنى مختلف فتقوى النار معناها أن نتخذ حجابا دونها حتى لا يصيبنا حتى لا يصيبنا لفها هذا هو تقوى النار وليست كتقوى الله الذي التي هي تقوى تذلل وعباده اتقوا النار التي أعدت الكافرين هذه النار ورد في من أوصافها وأوصاف عذابها ما تنخلع له قلوب وبص هذا معروف التي أعدت للكافرين التي أعدت أي هيئت لهم والمعد لها هو الله عز وجل وقول الكافرين أصل الكفر في اللغة السطر ومنه الكفر الذي نسميه الكفور وهو وعاء طلع النخل وهو هذا في اللغة أما في الشر فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عز وجل وعظم الكفر المخرج عن الملة وهناك كفر دونه كما ذكر عن من عباس الله عنهما أنه قال كفر دونه كفر وقوله للكافرين يعني الكافرين بما يجب الإيمان به وأركان الإيمان ووصوله الستة قيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أنتم بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وسره في هذه, في هذه الآية من الفوائد وجوب اتخاذ ما يقيم من النار لقوله واتقوا النار والأصل في الأمر على صفهم الموتوب، وفي ومن فوائدها أن النار موجودة موجودة الآن من أن يتواجد من قول وفي دليل ومن فوائدها أن أهل النار هم مكافرون لقول وعدت للكافرين، أما الفساق الذين يُعذَّبون بالنار على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها، <تصفيق> فإن النار لم تعدلها، حتى إن بعض العلماء قال إن النار نار نار الكافرين ونار العصاة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، وأن النار واحدة، لكن هذا يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان. ثم قال وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون. أجمعنا هنا ما على ما سبق. قول أطيع الله الطاعة هي موافقة الأمر. ها موافقة الأمر فعل للمرور وتركا للمحظور فمن كرّك أمرا فليس بطاع. ومن فعل من عنه فليس بطاع. وأصلها من الطوع وهو الانقياد ومنه قولهم هذه ناقة طوع أي منقادة لقائدها لا تستأصي عليه أضيع الله والرسول الرسول هنا قال فيه أل فهل هي للجنس أو للعهد هي للعهد هي للعهد لأن هذا الخطاب موجه لهذه الأمة وهذه الأمة رسولها واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فتكون أل هنا للعهد والأخي بي لنا أي أنواع الأهد أين أي أنواع العهد في قوله أطير الرسول لعهد الذهن وذلك أن العهد ثلاثة أنواع ذهني وذكري وحضوري فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور فهو ذكري مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهي للأهد الحضوري مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهكذا كل أل تأتي بعد اسم الإشارة فإن كل أل تأتي بعد اسم الإشارة فهي للأهد الحضوري مثل هذا الرجل هذا الإنسان وما أشبهه والثالث العهد الذهني الذي يكون معلوم بالذهن فهنا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو معهود ذهنا وأعطيه الله والرسول لعلكم ترحمون لعل هنا للتعليم وليست للترجي ولعل تأتي كما مر علينا كثيرا تأتي للتعليم وللإشفاء وتأتي التمني أحيانا والفرق بين التمني والترجي أن الترجي فيما يرجع حصوله والتمني فيما لا يرجع حصوله إما لعسره وإما لتعذره وهنا للتعليم يعني إذا طعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة لألكم ترحمون والرحمة يكون بها حصول المطلوب وزوال المكروه وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه والرحمة لحصول المطلوب إلى أن لكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب طاعة الله ورسوله تأخذ يا أخ ما وجه الأخ؟ أخذها من ذلك الله إيه لكما وجه الأخ لا لا. وجه بطاعة بطاعة والأصل في الأمر والأصل في الأمر وجود طيب. طيب ومن فوائدها جواز اقتران اسم الرسول بسم الله في الأمر الذي يكون مشتركا بينهما لقوله أطيع الله والرسول أما الأمر الذي لا, يفتر... لا يكون مستركاً بينهما وهو الأمر الكوني القدري فهذا لا يكرر الرسول مع الله إلا بحارف, ال... بحارف أن يدل على الترسيب وبهذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله في إسناد الشيء الشرعي يجوز بالواب وأما الكوني فلا جوز إلا بثم الدال على الترتيب والمهلة طيب فإذا قلت في أمر شرعي الله ورسوله أعلم فهذا صحيح وجائز وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاث الصبح على يثر السماء إن كانت من الليل فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم فأقرهم لأن المراد هنا العلم الشرعي لكن في المسائل الكونية لما قال له رجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده من فرائد هذه الآية أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة لقوله لعلكم ترحمون ولكن هل المراد الرحمة العامة هو الخاصة؟ المراد الخاصة لأن العامة حاصلة لنا على كل حال حتى الكفار لهم رحمة من الله لكنها رحمة عامة فالمراد بالرحمة هنا الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة ثم قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخر سارعوا ولم يقل أسرعوا لأن المفاعلة تكون من من اثنين في الغالب المعنى أنه لي ليسبق بعضكم بعضا أو ليسابق بعضكم بعضا إلى هذا الأمر المغفرة والجنة. وهذا في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سارعوا إلى مغفرة من ربكم المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب لأنها لأن أصلها من المغفر والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام وهو مفيد فائدتين وهما الستر والوقاية ويدل لهذا قوله تعالى حينما يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فالمغفرة إذن إيش؟ ستر الذنب والتجاوز عنه فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفر له ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا شك فإن النساء لو فضح بذنبه ليعرف بالله لم يكن هذا مغفرة لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجأى الله تعالى الأمر بينهم وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه إلى مغفرة من ربكم وبماذا؟ وكيف نسارع إلى مغفرة؟ المسارع إلى المغفرة هي المسارع إلى فعل أسباب المغفرة المسارع إلى فعل أسباب المغفرة وأسباب المغفرة إما استغفار وإما عمل صالح إما استغفار وإما عمل صالح فلا استغفار يقول اللهم اغفر لي أستغفر الله وما أشفى ذلك وإما عمل صالح لأن من الأعمال الصالحة ما يكفر الله بالخطايا مثل الصلوات الخمس جمعة للجمعة رمضان إلى رمضان العمره العمر إلى العمرة العمل الصالح يذهب العمل السيء فإذا المسار إلى المغفرة هي المسار إلى أسباب المغفرة إما بالاستغفار وهو طلب المغفرة وإما بالأعمال الصالحة التي تذهب السيئات وقوله وجنة عرضها مغفرة وجن لأن الإنسان لا تتم سعادته إلا بأمرين زوال المكروه وحصول المطلوب ففي أي شيء يكون زوال مكروه شاكر نعم من هذه الآية قل مغفرة المطلوب بالجنة جنة عرضها وقل جنة عرضها الجنة هنا هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه أعداء الله المتقين والمتقون ممنهم أولياء الله هذه الجنة أما الجنة في قوله تعالى كمثل جنة بربوث أصابها وابل فهي البستان ففرق جنة الدنيا هي البساتين جنة الآخرة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم، أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك، كل إنسان يمكن أن يتصور جنة فلان وفلان يعني بستانه على صفة كذا وكذا، لكن الجنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، وقوله عرضها السماوات والأرض في الآية الثانية عرضها. كعرض السماء والأرض والفرق بينهما أن التشبيه هنا بليغ وأما التشبيه هنا فليس ببليغ يعني من حيث ولا كل القرآن بليغ لأنهم يقولون التشبيه, التشبيه بليغ مؤكد غير مؤكد بليغ غير بليغ إذا ذكرت الكاف بل إذا ذكرت ذات التشبيه فهو غير بليغ فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه صار بليغا هنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يسمى تشبيها مرسلا وإذا ذكر وجه الشبه صار مرسلا غير مؤكد أظنكم تعرفون هذا في البلاغة طيب مخل. نقول فلان كالبحر كرما فلان كالبحر كرما وإن سيت في الكرم هذا التشبيه فيه أربعة كل الأركان الأربعة لأن التشبيه له أركان أربعة مثل القياس مشبه مشبه به أداة التشبيه والشبه فإذا قلت فلان كالبحر أو في الكرم لا بأس فهنا التشبيه ذكر فيه الأركان الأربعة باعتبار ذكر أدى التشبيه يسمى مرسلا وباعتبار ذكر ورش الشبه يسمى غير مؤكد غير بليق يعني إن هذا أدنى أنواع التشبيه فلان إذا ذكر المشبه والمشبه به وعدات تشبيه ووجه الشبه فهذا أدنى عنوار التشبيه إذا حذفت الكاف صار تشبيه لا إذا حذفت أداة تشبيه قص وذكر وجه الشبه صار مؤكدا لكنه غير بليغ يعني كذا قلت فلان بحر أكتني بحر في الكرم نقصت شوي فإذا حذفت هذا تشبيه ووجه الشبه صار تشبيها بليغا فإذا قلت فلان بحر فإذا قلت رأيت بحرا يُعطي الدراهم بلا عد صار هذا أبلغ من الأوف أبلغ ويسمى هذا السعر معروف عنده طيب على كل حال عرضوا استمارة أرض هذا التشبيه ما نوعه؟ طريق لأنه حذفت منه أداة التشبيه وجه الشبع فيكون بليغا عرضها السماوات والأرض مش معنى عرضها السماوات والأرض يعني كعرض السماوات والأرض لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء والأرض أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر ها؟ الثاني. الثاني ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث الذي فيها أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضها السماوات والأرض كيف تكون أرضها السماوات والأرض أين السماوات والأرض إذا كان هي عرضها عرض السماوات والأرض فقال الرسول أين يكون الليل إذا اللي جاء النهار فهذا الحديث في رفعه نظر لماذا؟ لأن الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السماوات والأرض وصرت في محلهما بل تدل على أن عرضها عرض السماوات والأرض وإن كان هي فوقها ولذلك نقول إن الجنة فوق السماوات والأرض كلها كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أو فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقها أو وفوقها رؤيا بالوجهين عرف الرحمن وهذا يدل على أن الجنة فوق السماوات وأما النار فهي في أسفل السافلين وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال إطلاقا ويحتمل أن, أن نقول إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبه في القرآن ويتبع ما تشابه وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم وعلى مقتضى إيش؟ على مقتضى عقله على مقتضى عقله فقال أين الليل إذا جاء؟ النهار؟ وعلى كل حال فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها عرض السماوات والأرض طيب وطولها قال بعض أهل العلم إنه إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها أعظم وأعظم لأن العادة أن العرض دون الطول ولكن الصحيح أن عرضها واحد. ليس لها عرض وطول، وذلك لأنها مستديرة، مستديرة، وليست مربعة، وإذا كانت كذلك، فإن عرضها يكون طولها. هذا هو الصحيح الذي صححه جماعة من أهل العلم. عرض السماوات والأرض وعدة للمتقين. الجملة في وعدة. هل هي في محل جر صفة لجنة؟ أو في محل نصب حالاً من الجنة، يعني في محل جار صفة الجنة. هل يجوز أن تكون في محل نصب حالاً؟ لماذا؟ لأن جنة نكرة. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال. نعم. طيب. وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين من الذي أعدها أعدها الله عز وجل وقد بين الله ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى وأعد لهم جنات تجري من تحت أنهار فالمعد هو الله ولكنه ذكر بصيغة المجهول لوافق قوله فيما سبق أعدت للكافرين المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله لفعل أوامره واجتناب نواهيه ثم ذكر الله من فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخر هذه أوصافه أولا الوصف الأول الذين ينفقون في السراء والضراء وحنا إذن قد يسأل سائل كيف بدأ بالإنفاق دون ديك الصلاة مثلا والصلاة أهم من الإنفاق لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة بدأ بضد ضد أكل الربا وهو وهو الإنفاق وهذا كقوله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون فإنه لما قال لا تأكلوا ربع ضعف مضعفة بدأ بذكر الإنفاق في صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون ماذا حذف المفعول ليكون دالا على العموم أي ينفقون كل ما, ينفق ما يمكن إنفاقه من أعيان من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلك فإن إنسان قد ينفق أعيانا كالثياب ودراهم كالنقود مثلا وكذلك قد ينفق منافع منافع بأن يعير شخصا ما ينتفع به هذا المستعير وجاه بأن يتوسط لشخص أو يشفع له فالإنفاق هنا عام الذين ينفقونه وفي السرّ والضرّ السرّ ما يسر والضرّ ما يضر يعني في حال الرخاء وفي حال الشدة ينفقون ولم يبين على من ينفقون على من ينفقون ولكن الله قد بين في سورة البقرة قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف فينفق في جهات الخير لا في جهات الشر لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف المتقين والله سبحانه وتعالى ذكر عن هنا وصفا لمن للمتقين فلا بد أن يكون في فيما يرضي الله طيب إذا قال قائل في السراء والضراء أما في السراء والساعة والرخاء فالإنفاق وجيه وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق فالجواب أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصا بالإنفاق على على البعيد عنك بل هو عام يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسك حتى الإنفاق على النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلمة جامعة نافعة مانعة قال واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في فمرأتك طيب إذن نقول في الظراء هل يمكن إنفاق في الظراء الجواب؟ نعم ينفق قد يكون إنسان في أشد العسر وينفق على أهله وزوجته بل وعلى, وعلى نفسه قال وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ الكظم معنى المنع مع ألم وتأثر الكظم يعني يكظم بألم وشدة وتأثر والغيظ قيل إنه أشد الغضب أشد الغضب يعني أنهم إذا غضبوا وثاروا حبثوا غيظة ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان أن يحبس غيظه ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب، فإنه إذا أراد أن يكتم الغيظ يجد شدة عظيمة كأن أحدا يسرعه صرعا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يسرع الذي لا يسرع الذي لا يسرع هو السرعة والصرع عنها الطرح. <تصفيق> قال إنما الصرع من يملك نفسه عند الغضب هذا هو الصرع الذي إذا ثارت نفسه ملكه فلهذا قال الكاظمين الغيظ يعني إذا فعل بهم إنسان ما يغيظهم فإنهم يكثمون على شدة ومعاناة وعلم ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتاءب أحدكم فليقظم ما استطاع ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التتاؤب يجد شدة عظيمة في من فتح فمه مع أن المشروع أن تكثم وأن لا تفتح الفم وقد ذكر بعض العلماء شيء يوسر لك الكظم. قال إذا أصابك التتاؤ فعض شفتك السفلى. عض شفتك عض عض بالفتح شفتك السفلى. إذا عضتها، هاه؟ لم يفتحها. بس أخشى أنه يكود الإنسان ويقطعها. على كل حال هذه هذه لا شك فيها فيها علاج. طيب إذن الكظم معناه. الحبس لكن بشدة ومعاناة والغيظ أشد الغضب وإذا كانوا يقسمون الغيظ وهو أشد الغضب فما بالك بما دونه ولكن الحالة العليا هي كظم الغيظ طيب نعم أحسن الله خبرنا في قول الله عز وجل الذي يكون السباع والضبع إنه ترك الصلاة لأنه لما ذكر ذبا بدأ بهذا نعم ورحمة الله عليك ما يكون هذا يعني بدأ بهذا ومن بعده لأن هذا فيما يتعلق بحقوق الناس نعم خلاص أملنا مثل الفاقس السباع والضبع والكاظي النغير والعافين الناس والله يحب المسلمين كل هذا ما يتعلق ولن يذهب الفحشة إن شاء الله عظيم ورسام ذكر الله إيه يعني هذا أي فيما يتعلق بالناس بعضهم البعض نعم نعم أما الصلاة هذي فيما تعرف الناس ورد يبغضون الناس وهذه الأشياء أحسنوا إلى الناس هنا نعم. أحسن الله عليك أحسن الله عليك هل يمكن الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد في أمين شرعي؟ يمكن يمكن فقد ورد عن النبي أن أنه قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد غوى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قاله خطيب من من الخطبة فقال في أسا خطيب القوم أنت ذمه لأن المقام يقتضي أن يفصل لأنك ربما تتكلم بهذا عند أناس ولا يفهمون تسبيت الله بتسبيت بل... ب... ب... رسول الله لكن عند قوم آخرين قد يفهمون والخطبة يجب فيها مراعاة حال المخاطب فلهذا ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لاجل هذا نعم الله ذكرنا لنا المغفرة هي ستر الذنب وتجاوز عنه المجاهر بالذنب هل يتجاوز الله؟ عنه؟ إذا السافر أجاز الله إذا السافر أفر الله له المجاهر. هنا لكن إذا السافر هل يمكن يفعل الذنب؟ إذا السافر مو فعل الذنب <تصفيق> الذي يقول اللهم أغفر لي أو استغفر الله ثم يفعل الذنب فإن حاله كحال المستهزئ بالله عزوجل هذا سكذلك كما لو يقول شخص مثلاً أريد أن تسمح لي أنا والله أس أسبك تسمح لي يا فاسق يا سارق يا ظالم يا مرابي أنت طمنوا السماح ولكن تصفه ها بأوصاف العيب فأدى هذا استهزاء وسخرية ولهذا لا تجد إنسان الصادف الله حقا إلا وهو تارك للمعاصي نعم إصدارات الجنة تدل على إصداراتك م... دليل على سدارات الجنة؟ نعم نعم. دليل على الطول. إيه نعم. قال <متبق> علماء ذلك إنه قال فإنه وسط الجنة ولا يمكن يكون وسط الشيء إلا واطرافه متساوية. لأنه لو كان الط الط الطول أطول ناسر وسط. صار جانب ال جانب الطول أوسع. نعم. ايه نربعين تساوي يمكن جميع يمكن يمكن فزويا فزويا هو يقول اذا تساوي اقول لا لا تساوي اي اي تساوي فقط تساوي هذه مثلا تساوي نعم الشيخ لما ذكر الله تعالى حكم اذا عقد امر بيسكن النار التي وعدت الكافرين ما الحكم يعني لا مبارح مرة عينا في سورة البقرة ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني أن نرّب من أسباب دخول دخول النار وهذه فائدةهم بق أن, أن تذكر في الوعد الفائدةهم أن أن تذكر ماذا قال الله تعالى في الشيء لا ما هو كافر كفر مخزي عن الله لكن لا شك أنه نوع من الكفر نعم ما اسنع الفوائد خلي عندك يا ابوك شاء الله الى الدرس التالي قبل فيه حتى لو كان كذب وين وهو لاقض على الفرض وش لو كذب وهو لاقض على وهو قاذب الله على الفرض بعيد لا, لا هذا لا يمدح هذا عاجز كالعافي عن شخص وهو لاقض منه ما يمدح هذا نعم نعم نعم لا في السياق المدح، يكون المدح؟ إذا كان قادرا على التنفيذ، فمن سانعاجس والله يقول أنا لا أقدر فعلت وفعلت. الجنة التي خرج منها آدم فيها خلاف في منهم من قال إنها جنة الخلد ومنهم من قال إنها جنة الدنيا. ولكن أقرب أنها جنة الخلد، الأقرب أنها ج جنة الخلد. ولا يعارض هذا أن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها. فهذه هذا مخصوص. أخرج الله لحكمة أرادها. كما رسل دخل في لما عرج به دخل الجنة ومع ذلك خرج منها. نعم. و جنة البلدوسة شيخ و جنة عدن الخلد هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات؟ لا هذه أوصاف أوصاف لمنصوف واحد إلا, إلا في الريوس فالرسول البين بأنه آل الجنة ولكن أوصاف هي جنة القلد و العدن و جنة المأوى نعم لكنا الشيخ أن المغفر و نعم لكن الله سبحانه وتعالى يقول وقال أعماله إنسان الله عماله و رسوله ماذا ؟ قول الآن هذه الآية شيخ كأنه السؤال يوم وفيه ما سيكون عنه فأوصل الشهادة فلن يتحدث ستر... ستر الدم هذا كما أن المغطرة ستر الدم تتجاوز نعم صحيح لكن الآية شيخ أي آية فقال عماله فسأل الله عماله فيه ورسوله وش ماذا ستسكى ؟ ماذا ستسكى ؟ ماذا ستسكى ؟ ماذا ستسكى ؟ إذا غفل الله الأنسان ما تطلع عليه أحد لكن هؤلاء المنافقون، المنافقون سير الله عمارق، مرسل هو المؤمن. أما أما الله عزوجل فيعرف كل حال والشك أما الرسول هو المؤمن، فإن أني رواه يعينهم وإما أن يروه, يروه ببطلاء الله لهم، له كما قال تعالى استحكون من الناس ولا استحكون مع من الله وهو معهم إذا بيتنا ما من القوم فقد يطلع الله عزوجل الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين على أعمال المنافقين وهم لم يروه. شير. نعم. أحسن الله لك. من لا كشيخ الآيات في السياق قزة أُحُر من الناس ذكر ريبة وربات. نعم. يوصل قزة أُحُر. أي نعم. والله لعل المناسب والله أعلم أنه لما ذكر قزة أُحُر وهي في المدينة وفيها كثير من من اليهود الذين يتعاملون بالربا ناسب أن يذكر بعد ذلك أو في أثناء ذلك. مسألة الرiba التي كانت هي من شأن اليهود والمنافقون أيضا حصل منهم في في غزوة أُحد إنهم رجعوا كل ذلك حصنا على الدنيا والمنافق لا يبالي أن أن يتعامل بالربا يعني من آخر والآخر والله أعلم نعم <تصفيق> حسنا الله إليك أصحاب المعاصي اليوم إذا نصحته يقول أصلي الله أن يثوب علي وهو في نفسه مرتكب المعصي إما حالق لحنت أو يشرب دخان أو نسب الثوبه هذا يعني يكون مستهزئ أو تقول له أنك مستهزئ الآن نعم يصح أن أقول يا أخي هذا هذه سخرية كيف أنت مسترعة تبو... اللهم... على وتقول والله ما الله إذا كنت تريد الهداية فساعده لو أن شخصا قال أسأل الله أن يزوجني ولدا صالح ولكن ما أنت تزوج مستكون هذا <تصفيق> هل يمكن وجود ولد بلا بلا بلا زوجة؟ ما يمكن هذا لا يمكن وجود توبة من الله إلا إذا تاب الإنسان ثم تاب عليه ملية توبة فلا بد من من أن تحقق هذه التوبة إما بعمل صالح يمحو يمحو الذنب وإما بالسفر من هذا ذنب نعم نعم, نعم. ها اسئله تاج الدين يريد تقوى الذي الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أدر العاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض قوله تعالى وسارع هذا مبتدا النقاش ها قوله تعالى وسارع فيها قراءة اخرى ما هي وسارع الى مغفرة. ما ها ما ذكرناه ما, بي ما ذكرناه ان نعم لا... لا. بدون الواو بدون الواو نعم ما ذكرناه ما ذكرناه طيب وذا من جاء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على كل حال فيها قراعة لعنكم ترحمون سارعوا إلى موفرة بدون واب مر علينا بعد مثلها في البقرة والله واسم عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فيها حذف الواب قالوا اتخذ الله ولدا وهذا يعتبر نادرا في الحقيقة لأنه غالب أن القراءات لا تختلف لا تختلف في الكلمات فضلا عن عن الحروف أما هذه ففيها اصطاب حرف العطف هناك طيب ما المسارعه طيب هل لهذه, العائلة لهذه العائلة نظير في القرآن قال لا هنا سابق وجنّة وجنتنا في عادة السماء والله طيب قول في هذه الآية دليل على أن الجنة موجودة فهذا هذا يدل على أنها موجودة لا قوله تعالى أعدت المتقين لأن الإعداد بمعنى التهلع أورد يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم إن الحديث إشكالا في هذه الآية نعم نعم لم تحضر خالد لما تمسمع الله تعالى وجنة عرضها السموات والأرض تكون نعم. قال لا. أين تكون النهار؟ أين تكون النار ما ك... ماذا كان جواب الرسول؟ كان جواب أين يكون الليل؟ إذا جاء إذا جاء النهار طيب. هل هذا الإرادة واجب؟ يلا عبد المنان. هل هذا الإرادة واجب؟ بمعنى أنه وارد على على على الآية أو غير وارد؟, لا وارد. لماذا؟ إنه شبه يعني جنة عضو جنة لأ. لأن جنة عظمة تدل على أن يعني لأن الجنة حجم مكانها مو مو مكان النار يعني يا شيخ أقصد أنا أقصد هل هذا اليهودي الذي أورد هذا هل هو؟ هل إيراده صحيح؟ أو من باب التلبيس والتشبيه والتشكيك؟ نعم سيد صحيح؟ نعم بندر لا يلزم من ذلك أن تكون من جنة مريعة يعني معناها أن الله لم يقل ملءها السماوات الأرض أو من السماوات الأرض قال عرضها وكما أنني لو شبهت مثلا بيت ببيت هذا البيت عرض بيت فلان هل يلزم أن يكون بيتي قد ملأ بيت فلان لا طيب إذا قلنا بذلك فهل هذه علة توجب ضعف الحديث لأن مثل هذا إراد لا لا يهدده إلا إنسان ملبس أو نقول أن الرسول قال أين النهار إذا كان الليل من باب قطع النزاع لأنه الأول أينا؟ بعض العلماء أعلل الحديث بهذا، وقال إن الآية لا تدل على إيراد هذا اليهودي، ولكن لو سلمنا جدلاً أن الحديث صحيح، فلماذا؟ نعم. نعم. فقال له أين الليل إذا جاءنا؟ طيب، ونظير ذلك محاجة برهيم. لا هنا قال ربي الذي يحيي وميث قال أنا أحييه وأميث قال إبراهيم فإن أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ولد هب يعالجه في أنه لا يحيي ولا يميت بل عدل إلى شيء يقطع النزاع ولا يمكنه أن يجادل طيب قوله تعالى الكاظمين الغيظ لا لا ورفا هذا هذا الأخ أين عم أنت بشمال الكاظمين الكاظمين الكاظمين الكاظمين والغيظ ما هو شدة الغضب لأن الغضب ثوران الدم أو فوران الدم يريد أن يخرج فيكلمه الإنسان على مضض كذا طيب العافين عن الناس سلي ناصرنا طيب ياخد قلوا تعالى والكاظم من الغيض يعني الذين يكثمون أشد الغضب وإذا كانوا يكثمون أشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى لأن كظم الغضب ليس بالأمر الهين على النفوس لا سيما عند الإنسان العصبي فإنه من أشد ما يكون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما تعدون السرعة فيكم؟ قال الذي لا يسرع قال إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب وفي رواية أخرى ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وصدق النبي عليه الصلاة والسلام كم من إنسان لا يملك نفسه عند بعض فتجده مثلا يكسر ماله يطلق زوجته ربما يغطم نفسه وربما يسقط نفسه من من علو المهم أن الغضب شديد جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم أن من غضب غضبا لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقوله لا عبرة بقوله أي كان نعم سواء كان طلاقا أو خلعا أو لعنا أو قذفا أو غير ذلك فإنه لا عبرة به لأنه ليس له قصد وبعض الناس نسوء الله العافية إذا غضب تريب عنه الدنيا لا يرى من, من من أمامه أبداً ولا يسمع قول من يتكلم ربما يتكلم بكلام مكروه ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه ولهذا نقول إن الغضب ثلاث تقسام أول وغاية ووسط بداية وغاية ووسط البداية لا تؤثر لأن كل إنسان يغضب. والغاية لا حكم لها لا حكم لها بمعنى أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللحفان في بيان أو في عدم وقوع طلاق الغضبان أن ذلك بالاتفاق والثالث الوسط هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا حكم لقوله وأن طلاقه لا يقع قال والعافين عن الناس العفو, العفو ترك المؤاخذة على الذم والمعنى هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته بالعفو وخير من ذلك أن نقابلوه بالإحسان لكن بشرط أن يكون لديهم قدرة على الانتقام أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز الذي لا يحمد عليه بل يكون عفو هذا عجزا مذموما ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن تبدو شيئا أو تفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فأنتم ان عفوتم عن السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عدس أما الله عز وجل فإنه يعفو عن قدرة وهذا هو محل المدح أما مجرد العفو ليس بمدح حتى يكون عفوا عن قدرة فترك المؤاخذ على الذنب عفو وهو محمود وخير من الإحسان ولكن يشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عدس. أما عن العدس فإنه مدمة ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من, الشيء من الشر في شيء وإنهان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا لماذا؟ لضعفهم عجزه، ولهذا قال فليكن بهم قوما إذا ركبوا سن لغارة فرسان وركبان، فالحاصل أن قوله العافين عن الناس يعني الذين لا يؤاخذون الناس بما أسأوا به إليهم، بل ربما يحسنون إليهم ولكن إيش عن قدرة عن قدرة، أما العفو عن عجز فليس بعفو في الحقيقة، بل هو عجز لا يمدح عليه الناس. قال والعافين عن الناس وقوله عن الناس عام شامل عام شامل ولكنه ليس على عمومه بالاتفاق فإن الإساءة إذا كانت الحق الله فهي لله وليس لأحد أن يعفو عنها فلو زنا رجل بمحرم رجل وأراد أن يعفو عنه قلنا لا يمكن الحق ليس إليك والله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما ما في دين الله أما إذا كان حقا للإنسان ليس فيه شائبة حق لله فهذا ينظر فيه ليس على عمومه بل ينظر فيه إن اقتضت المصلحة العفو فالعفو خير، وإن اقتضت المصلحة المؤاخدة، فالمؤاخدة خير، وإن لم تقتض المصلحة هذا لا هذا ولا هذا بأنفسه والأمران فالعفو خير، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله فعلم منه أن من عفى بدون إصلاح فلا أجر له بل قد يأثموا على عفوه مثال ذلك رجل اعتدى عليه شخص شرير شرير كلما عفى الناس عنه ازداد شرا فهنا العفو خير وللمؤاخذة خير المؤاخذة خير فلقد تجى إنسان آخر اعتدى على شخص، لكنه رجل معروف بالاستقامة عن المعتدي، رجل معروف بالاستقامة وعدم الاعتداء، لكن بدرت منه بادرة، فحصلت منه حصل منه إساءة، فهنا إيش العفو أول، العفو أول، ولا سجى إذا جاء هذا المعتدي. يعتذر ويتعهد أن لا يعود أو ما أشبه ذلك الثالث رجل يعتدى على آخر وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر لغايته يعني أحيانا وأحيانا فهنا إيش؟ العفو أفضل لأنه يتساوي الأمران فالعفو هنا أفضل طيب وقول العفن عن الناس يشمل حتى عن الكفار إذا لم يكونوا حربيين فإن الإنسان إذا عفى عنهم فيما يتعلق بحق الخاص وكان في العفو إصلاح فإنه يدخل تحت الآية الكريمة قال والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يعني الذين يحسنون إلى الناس وهل المراد بذلك المحسنين فيما, فيما سبق أو المحسنين فيما يستقبل بمعنى هل إن قوله والله يحب المحسنين عائد على قوله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وأن هؤلاء من المحسنين أو أنه لما ذكر العفو وهو إصطاة الإنسان حقه عن المؤاخدة ذكر حال أخرى أكمل منها وهي الإحسان فقال والله يحب المحسنين يعني فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببا لمحبة الله الثاني له وجه والأول أعم الأول أعم لأننا إذا قلنا المتقين هل هم محسنون نعم لا شك إن المتقي محسن إذا كانت كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه والذين يفقون الإنفاق إحسان كظم الغيظ إحسان العفو عن الناس إحسان فيكون هذا أشمل فيك فعليه نقول هذه الجملة فيها الترغيب والحس على فعل الخصال السابقة وأنها من من الإحسان وإذا فعل الإنسان شيء خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى يعني كما لو عفى وأحسن فإننا نقول هذه خصلة زائدة على مجرد العفو فتكون أولى بالدخول في قوله والله يحب المسلمين في هذه الآية وأخذنا أظنى دعاية وفوائدها ما نعم في في هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة وهل الأمر الوجوب نقول أما فيما ما يجب فواجب وفيما لا يجب ليس بواجب ولكن إنسان يؤمر بأن يسارع وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات أن يؤثر غيره بالقربات لأنه إذا آثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخر ومن أمثلة ذلك أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول إلى لرجل آخر فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات صحيح صحيح ولكن إذا ترتب على إثار غيره بهذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخذ عن الخيرات لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى إلى فضيلة أعلى فلا يكون هذا إيثار في الحقيقة يجل على زهد الإنسان بفعل الخير بل هو إيثار فيه انتقال من خير إلى ما هو خير منه وقد مر علينا الإيثار بالقرب ها؟ أنه ينقسم إلى الأول الإثار بالواجب فهذا محرم الثاني الإجاب بالمستحب فهذا مكروه والثالث الإثار بالمباح ولكن لا, لا, لا يأتي هذا التقسيم بالنسبة للقرب لأن القرب ما تكون مباح، القرب من باب المشروع في عدوه فهو إذن قسمان الإثار بالقرب إثار بواجب فهو حرام إثار بمستحب فهو مكروه مثال الإثار بالواجب أين لا لا فهم كيف يعطي إنسان مال، ورغم هو, ما هو في حاجة لهذا المال، يعطي شخص ما هو في حاجة إلى هذا المال؟ لا، يعني يحج، هو يعني ما حد؟ حج. يعني عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحد، فيعطي غيره ليحج به ويدع نفسه. صحيح المثال؟ صحيح. طيب، هل يثاب المستحب؟ تكلم في الصوت. أني ما ترى الفاضل في الصف هنا. بالقصد هذا نعم. إثارة ضرورة كان يشوء يكون عطشان جدا وعندما أول واجب لا مو واجب. لأن ما ما في إثارة إذا لأن صاحب المين كان عطشان فيش ولا يجب عليه أن يوتره ولكن ما من كانه غير عطشان فيش عليه أن يقتل طيب من فوائد الآية الكريمة. ما ذكر من أن التحليه قبل التحليه لنقول إلى مغفرة وجنّة. فبالمغفرة الزحّسها عن النار التي أوجبتها الذي التي أوجبتها الذنوب، وبالجنة دخول جنة. فمن زحّسها عن النار ودخل جنة فقد فاسد ومن فوائدها الآية الكريمة أن المغفرة لا تكون إلا من الله إلى مغفرة من ربكم لأن مغفرة غير الله لا تفيد إنما تفيد في حق في حق الإنسان الخاص إذا سمع عنك لك فهذا يفيد كما قال تعالى وإن تعفوا وتغفروا فإن الله أبوه الرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ساعة, ساعة الجنة لقوله عارضها السماوات والأرض ومن فرائدها أن الجنة موجودة للآن لقوله وعدت والإعدالة التهيئة وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة من الآن ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين فالمتقون هم أهل الجنة ومن فوائد الآية الذي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال لقولها الذين ينفقون في السراء والضراء فإن قال قائل إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا لا ينفق على أجنبي بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهل صدقه ومن فائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء، وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر، لا زهدا في المال. أيها الأخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم. ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة